9. استمع إلى الحوار وقرأه ثم اكتبه في دفترك أين محطة القطار؟ السلام عليكم كيف حالك يا صديقي؟ وعليكم السلام أنا بخير شكرا ماذا تفعل اليوم يا خليل؟ سأذهب إلى محطة القطار ولكن لا أعرف كيف أذهب إليها اركب الحافلة وانزل في الموقف الخامس بجانب المسجد الكبير من فضلك متى سيغادر قطار إسطنبول؟ سيغادر بعد ساعة كم ساعة تستغرق بين أنقرة وإسطنبول بالقطار السريع؟ ثلاث ساعات تقريبا بكم التذكرة؟ بإحدى عشرة ليرة تركية تفضل ها هي الأجرة؟